بسم الله الرحمن الرحيم أرايت الذي يكذب بالدين أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ويمنعون الماعون